هو اما ل ذ ي ق ا ب ش ر ح ه فضيلة الله ش ي خ ص ا ح ابن فوزان الفوزان الله الرسالة الثامن شوال لعام ا ل هذه شهر ه بشرح في من من جل ر ة ا ن ب وعلا ي ة والآن نترككم م ا ش ر ي ط ل الله جل وعلا ر ا أما ب ع ف إ ن ه لا يشفع عنده أ ح د إ ل الا بإذنه من ذا من ا ذ ي يشفع عنده إ ل ب إ ذ ن ه هذا الشرط ا ل أ و ل الشرط الثاني أ ن يكون المشفوع فيه من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لكن عنده ما, ما يوجب عليه العذاب ب ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب ارتكبها ولكنه من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فهذا هو موضوع ا ل ش ف ا ع ة ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من أ ص ح ا ب الجرائم التي دون الشرك واما المشرك فان الله لا يرضى ان يشفع فيه ولا تقبل فيه الشفاعه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قال تعالى ولا يشفعون يعني الملائكه ولا يشفعون الا لمن ارتضى ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن اما الكافر فان الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعه قال تعالى فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين ما تنفعه ف إ ذ ا توفر الشرطان إ ذ ن الله للشافع أ ن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه ف ا ل ش ف ا ع ة حق و إ ذ ا اختل شرط فهي ش ف ا ع ة م ر د و د ة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد أ ن ي أ ذ ن الله هذا الشرط ا ل أ و ل إ ل ا من بعد أ ن ي أ م ن الله لمن يشاء ويرضى هذا الشرط الثاني هذه ا ل ش ف ا ع ة عند الله تجوز بشرطين تجوز بشرطين ف إ ذ ا توفر الشرطان ف ا ل ش ف ا ع ة ص ح ي ح و م ق ب و ل ة عند الله جل وعلا و إ ذ ا اختل شرط فهي م ر د و د ة ولا تقبل والناس انقسموا في أ م ر ا ل ش ف ا ع ة إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م طرفان ووسط ط ر ف ا ل أ و ل الذين نفوا ا ل ش ف ا ع ة وهم ا ل م ع ت ز ل ة ا ل ش ف ا ع ة نفاها ا ل م ع ت ز ل ة فقالوا إ ن من استوجب النار لا بد أ ن يدخله ب ن ا ء عندهم على أ ن ه لا يستوجب النار إ ل ا كافر ل أ ن ه م يكفرون أ ص ح ا ب الكبائر من هذه ا ل أ م ة فيقولون لا تنفعهم ا ل ش ف ا ع ة من استوجب النار إ ن ه لا بد أ ن يدخلها ومن دخلها ف إ ن ه لا يخرج منها هذا مذهبهم فينفون ا ل ش ف ا ع ة التي ثبتت وتواترت بها ا ل أ د ل ة هذا طرف ط ر ف الثاني الذين غلوا في إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة غلوا في إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون ب ا ل أ م و ا ت ويطلبون منهم ا ل ش ف ا ع ة ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم و إ ذ ا قيل لهم هذا الشرك قالوا لا هذا طلب ل ل ش ف ا ع ة كما قال المشركون ا ل أ و ل و ي ع ب د و ن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم غلوا في اثبات ا ل ش ف ا ع ة حتى طلبوها حتى طلبوها من غير الله من الموتى والمقبورين وطلبوها أ ي ض ا لمن لا يستحقها وهم أ ه ل الشرك والكفر بالله عز وجل أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فتوسطوا كما هي عادتهم أ ن ه م عادتهم ا ل و س ط ي ة بكل ا ل أ م و ر ولله الحمد فهم لم ينفوا ا ل ش ف ا ع ة مطلقا كما نفتها ا ل م ع ت ز ل ة ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إ ث ب ا ت ه ا القبوريون والخرافيون و إ ن م ا قالوا ا ل ش ف ا ع ة حق لكن إ ذ ا توفرت شروطها ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ذ ا توفرت شروطها فهي حق هذا مذهب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل و س ط ي ة و مما يجري في يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ش ف ا ع ة و لهذا ساقها المصنف رحمه الله في ج م ل ة ما يكون في اليوم ا ل آ خ ر أ ن ه يؤمن بكل ما يكون في اليوم ا ل آ خ ر و منه ا ل ش ف ا ع ة و منه ا ل ش ف ا ع ة و الشفاعه, ومنه الشفاعة والشفاعة اقسام ا ل ش ف ا ع ة سته اقسام أ و سته انواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين و ا ل أ ط ف ا ل ا ل أ ف ر ا ط الذين يشفعون ف أ م ا الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أ و ل ا ا ل ش ف ا ع ة العظمى وهي المقام المحمود وذلك حينما يتقدم الناس في الموقف موقف الحشر ويطلبون من ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من الموقف ل أ ن ه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر وما هم فيه من الضيق وما هم فيه من طول الوقوف خمسين أ ل ف س ن ة يتقدمون ويطلبون من آ د م عليه السلام أ ب ا ل ب ش ر ي ة أ ن يشفع لهم عند الله أ ن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف ايعتذر آ د م عليه السلام يعتذر ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أ و ل الرسل ايعتذر يطلبونها من إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ايعتذر يطلبونها من موسى عليه السلام ايعتذر يطلبونها من عيسى عليه السلام فيعتذر يطلبونها من محمد صلى الله عليه و سلم فيستعد لها و يقول أ ن ا لها أ ن ا ل ه يطلبونها من أ و ل ي العزم كلهم يعتذرون إ ل ا نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ف إ ن ه يقبل أ ن يشفع لهم عند الله فيخر ساجدا تحت العرش و يدعو ربه عز و جل و يحمده و ما يزال يدعو و يحمد ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك و سل تعطى و اشفع تشفع فيشفع عند الله في أ ه ل المحشر في أ ن يفصل الله بينهم بحكمه و يريحهم من الموقف و يتقبل الله شفاعته فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه ا ل أ و ل و ن و ا ل آ خ ر و ن إ ظ ه ا ر ا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ا ل ش ف ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن يدخلوها ان يدخلوها وتفتح لهم فهو أ و ل من يستفتح باب ا ل ج ن ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولهذا قال جل وعلا وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء حتى اذا جاؤوها وفتحت ابواب ما م تفتح لهم هو الميجون العطف عطف الفتح على مجيئهم ل أ ن ه ما يفتح لهم إ ل ا بعد ا ل ش ف ا ع ة وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هذا ب ش ف ا ع ة محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا الكفار والعياذ بالله من حين يصلون إ ل ى النار مفتحه ابوابها يدفون إ ل ي ه ا ويدعون إ ل ي ه ا دعها والعياذ بالله حتى إ ذ ا ج ا ء و ه ا فتحت ا ب و ا ه فقال لهم خ ز ن ت و ا أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت هذه ا ل ش ف ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة للرسول صلى الله عليه وسلم ا ل خ ا ص ة به ا ل ش ف ا ع ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل خ ا ص ة به صلى الله عليه وسلم أ ن ه يشفع لبعض أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن يرفع الله منازلهم في ا ل ج ن ة يشفع ل أ ن ا س من أ ه ل ا ل ج ن ة في ر ف ع ة منازلهم ل ل ج ن ة وهذه أ ي ض ا خ ا ص ة بالرسول صلى الله عليه وسلم ا ل ش ف ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل خ ا ص ة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أ ب ي طالب عرفنا أ ن ا ل ش ف ا ع ة لا تنفع الكفار ولكن نظرا ل أ ن أ ب ا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق أ ح س ن إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يوفق للدخول في ا ل إ س ل ا م وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص انه يدخل في ا ل إ س ل ا م ولكن أ ب ى ل أ ن ه يرى أ ن دخوله في ا ل إ س ل ا م فيه م س ب ة فيه م س ب ة لدين آ ب ا ئ ه أ خ ذ ت ه ا ل ح م ي ة الجاهليه لدين آ ب ا ئ ه و إ ن ه يعترف أ ن محمد على حق و أ ن دينه هو الحق ولكن منعته ا ل ح م ي ة و ا ل أ ن ف ة ل أ ن ه لو أ س ل م بزعمه لصار ذلك سبه على قومه لولا ا ل م ل ا م ة أ و حذار م س ب ة ل ر أ ي ت ن ي سمحا بذاك مبينا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 وكان عنده أ ب و لهب ورجل من بني مخزوم فقالوا له أ ت ر غ ب عن م ل ة عبد المطلب ف أ ع ا د عليه النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ع ا د الرجلان عليه وقال أ ت ر غ ب عن م ل ة عبد المطلب فقال هو على م ل ة عبد المطلب ومات على ذلك و أ ب ى أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لا لك ما لم أ ن ه ى عنك ف أ ن ز ل الله تعالى قوله تعالى ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي ق ر ب ا من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم ونزل في أ ب ي طالب إ ن ك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيه ب إ خ ر ا ج ه من النار ل أ ن ه مخلد في النار ولكن يشفع فيه أ ن يخفف عنه العذاب فقط فيخفف عنه العذاب ويجعل في ضحضاح من نار وفي أ خ م ص ي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أ ن أ ح د ا ً أ ش د منه عذابا مع أ ن ه أ خ ف أ ه ل النار عذابا فهذه خ ا ص ة بالنبي صلى الله عليه و سلم شفاعته في عمه أ ب ي طالب خ ا ص ة بالنبي صلى الله عليه و سلم وهي لا تنفعه في الخروج من النار و إ ن م ا تخفف عنه العذاب فقط ا ل ش ف ا ع ة ا ل خ ا م س ة م ش ت ر ك ة بين الرسول صلى الله عليه و سلم و غيره من الملائكه ة والنبيين و ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين و أ ف ر ا ط المؤمنين وهي ا ل ش ف ا ع ة في أ ه ل الكبائر التي دون الشرك يشفعون لهم أ ن لا يدخلوا النار و إ ن دخلوها يشفعون لهم أ ن يخرجوا منها ب ش ف ا ع ة الشافعين هذه ش ف ا ع ة ح ق وهذه هي التي أ ن ك ر ه ا ا ل م ع ت ز ل ة وقالوا إ ن من استحق دخول النار ف إ ن ه لا بد أ ن يدخلها ومن دخلها ف إ ن ه لا يخرج منها هذه, اللي خالف فيها هذه انواع ل ل خالف المعتزلة ي فيها هذه أ ا ل ش ف ا ع ة باختصار ن ق ر أ ا ل آ ن نعم و أ ؤ م ن ب ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ه أ و ل شافع و أ و ل مشفع نعم أ ؤ م ن يعني أ ص د ق و أ ع ت ق د ش ف ا ع ة محمد صلى الله عليه وسلم ا ل خ ا ص ة به وكذلك يؤمن ب ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ش ت ر ك ة ل أ ن هذا مذهب ل ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة نعم و أ ن ه أ و ل شافع أ و ل شافع كما في الحديث في حديث الموقف و أ و ل مشفع نعم وهناك شفع هناك شفع لكن هو أ و ل ا ل ش ف ع ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو أ و ل من يستجاب له من ا ل ش ف ع ة نعم و أ ن ه أ و ل شافع و أ و ل مشفع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم ولا ينكر ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ه ل البدع والضلال لا ينكرها إ ل ا أ ه ل البدع والضلال كالخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة الذين يكفرون أ ص ح ا ب الكبائر ويقولون إ ن ه م خالدون خلدون في النار لا تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين نعم ولا ينكر ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ه ل البدع والضلال、نعم. ولكنها لا تكون إ ل ا من بعد ا ل إ ذ ن والرضا ولكن ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم و غ ي ر ه من الشفعاء لا تكون إ ل ا بشرطين إ ل ا بشرطين ذكرهم الله في ا ل ق ر آ ن الشرط ا ل أ و ل إ ذ ن الله للشافع ان يشفع وليس كما يكون من ملوك الدنيا الذين يشفع عندهم ا ل ش ف ع ا ولو لم ي أ ذ ن و ا الشرط الثاني أ ن يرضى عن المشفوع فيه ب أ ن يكون من أ ه ل التوحيد و أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ولو كان عنده ذنوب يستوجب بها دخول النار أ و دخل بها النار او دخل بها النار فهذا م ؤ م ن تنفعه ا ل ش ف ا ع ة ب إ ذ ن الله أ م ا الكافر فلا تنفعه ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا ما استثني من ش ف ا ع ة أ ب ي طالب وهذه خ ا ص ة ولكنها لا تكون إ ل ا من بعد ا ل إ ذ ن والرضا كما ا ذ بعد ا ل إ ذ ن من الله والرضا من الله نعم كما قال تعالى ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى هذا الشرط ا ل أ و ل إ ل ا لمن ارتضى رضي الله قوله وعمله وهو المؤمن, المؤمن الموحد العاصي الذي عنده معاصي دون الشرك نعم ف ق ا ل تعالى من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه هذا الشرط الثاني أ ن ه لا يشفع أ ح د عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه جل وعلا لعظمته وجلاله لا أ ح د يتقدم ا ل ش ف ا ع ة عنده إ ل ا أ ن ياذن له ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يتقدم ل ل ش ف ا ع ة في أ ه ل الموقف يخر ساجدا بين يدي ر ب حتى يؤذن له ويقال له ارفع راسك وقل يسمع أو واشفع ت أ و سل تعطى واشفع تشفع يؤذن له ولا يشفع ابتداء الا بعد أ ن ي س ت أ ذ ن ربه سبحانه وتعالى نعم وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد أ ن ياذن الله لمن يشاء ويرضى كم هذه خ ب ر ي ة ل أ ن كم على نوعين كم ا ل خ ب ر ي ة وكم ا ل ا س ت ف ه ا م ي ة ا ل خ ب ر ي ة كم من ملك يعني كثير من ا ل م ل ا ئ ك ة كثير من ا ل م ل ا ئ ك ة و أ م ا ا ل ا س ت ف ه ا م ي ة ك أ ن تقول كم عندك من الدراهم تستفهم كم عندك من الدراهم فالذي مع معنا هنا خبريه كم من ملك أ ي كثير من ا ل م ل ا ئ ك ة لا يحصي عددهم إ ل ا الله سبحانه وتعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا بشرطين أ ن ي أ ذ ن الله لمن يشاء ويرضى نعم وهو سبحانه لا يرضى إ ل ا التوحيد لا يرضى عن المشرك إ ن م ا يرضى ل أ ه ل التوحيد نعم وهو سبحانه لا يرضى إ ل ا التوحيد ولا ي أ ذ ن إ ل ا ل أ ه ل ه ولا ي أ ذ ن للشفعاء إ ل ا ل أ ه ل التوحيد من ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين و ا ل أ و ل ي ا ء نعم أ م ا الكفار فلا تقبل ش ف ا ع ت ه م و ل ا ا تقبل ل ش ف ا ع ة فيهم نعم و أ م ا المشركون فليس لهم من ا ل ش ف ا ع ة نصيب نعم كما قال تعالى فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين نعم يتساءلون <تصفيق> عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هذه ا ل أ س ب ا ب التي أ د خ ل ت ه م النار السبب ا ل أ و ل لم يكونوا من المصلين أ د ل على أ ن من ترك ا ل ص ل ا ة متعمدا فهو كافر مخلد في النار وفي هذا رد على الذين يقولون إ ن ترك ا ل ص ل ا ة كفر أ ص غ ر بل هو كفر أ ك ب ر بدليل هذه ا ل آ ي ة قالوا لم ن ك و ا من المصلين ولم ن ك و ن نطعم المسكين يعني ما يزكون ما يدفعون ا ل ز ك ا ة و ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة قرينتان في كتاب الله ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين يلعبون ويمزحون في آ ي ا ت الله ويخوضون فيها بغير علم ويحرفونها ويؤولونها كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين لا يؤمنون بالبعث هذه جرائمهم التي استوجبوا بها دخول النار و أ و ل ه ا ترك ا ل ص ل ا ة نعم ف قال تعالى فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين نعم واما المشركون دل على أ ن ترك ا ل ص ل ا ة كفر من وجههم وجه ا ل أ و ل أ ن الله ذكر ترك ا ل ص ل ا ة مع هذه ا ل أ م و ر التي هي كفر ب ا ل إ ج م ا ع تكذيب بيوم الدين هذا كفر ب ا ل إ ج م ا ع منع ا ل ز ك ا ة جحدا لوجوبها هذا كفر ب ا ل إ ج م ا ع الخوض في آ ي ا ت الله عز و جل هذا من الكفر ب ا ل إ ج م ا ع فدل على أ ن ترك ا ل ص ل ا ة كفر ل أ ن ه قرن مع هذه ا ل أ ش ي ا ء هذا الوجه ا ل أ و ل الوجه الثاني قوله فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين فدل على أ ن تارك ا ل ص ل ا ة عمدا لا تقبل فيه ا ل ش ف ا ع ة وهذا إ ن م ا يكون في الكافر لو كان مؤمنا لقبلت فيه ا ل ش ف ا ع ة نعم و أ م ا المشركون فليس لهم من ا ل ش ف ا ع ة نصيب كما قال تعالى فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين و أ ؤ م ن ب أ ن ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان نعم مما, مما يكون يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ج ن ة والنار ا ل ج ن ة التي أ ع د ه ا الله للمتقين والنار التي اعدت للكافرين داران لا بد من ورودهما وهما داران الباقيتان دار القرار و إ ن ا ل آ خ ر ة هي هي دار القرار ما فيها ارتحال ولا انتقال بل هم أ ه ل ه ا يستقرون فيها أ ب د ا ل آ ب د ا ل ج ن ة والنار أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يكونون إ ل ى ا ل ج ن ة ا ع د ة للمتقين اهل النار يكونون إ ل ى النار ا ع د ة للكافرين و ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ج ن ة و النار في ثلاث مسائل ذكرها ا ل آ ن أ و أ ر ب ع مسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى أ ن ه م ا مخلوقتان أ ن ه م ا مخلوقتان قال تعالى فيهما اعدت اعدت يعني خلقت وهيئت انهما مخلوقتان من ج م ل ة الخلق نعم و أ ؤ م ن ب أ ن ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان هذه و ا ح د ة نعم و أ ن ه م ا اليوم موجودتان وانهما اليوم موجودتان ردا على الذين يقولون إ ن م ا توجدان يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ا ا ل آ ن ما في جنه نار بل هما ا ل آ ن موجودتان ل أ ن الله قال أ ع د ت قال في ا ل ج ن ة اعدت للمتقين وقال في النار اعدت للكافرين و أ ع د ت هذا فعل ماض يدل على أ ن ه م ا قد خلقتا ما قال تخلق أ و تعد بل قالوا اعدت هذه ح ك ا ي ة للماضي ثانيا أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن ما يصيب الناس من ش د ة الحر أ و من ش د ة البرد أ ن ه من جهنم لها نفسان نفس في الصيف و هذا أ ش د ما يجده الناس من الحر و نفس في الشتاء و هذا أ ش د ما يجده الناس من البرد دل على أ ن ه م ا موجودتان و أ ن هذا الحر و هذا البرد هو من النار و العياذ بالله ثالثا أ ن ان ا ل ص ح ا ب ة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه و سلم فسمعوا و ج ب ة يعني شيئا سقط قال أ ت د ر و ن ما هذا قال الله ورسوله أ ع ل م قال هذا حجر هذا ح ج رمي ر به من شفير جهنم منذ سبعين خريفا ا ل آ ن وصل ق الى أو و ص إ ل قعرها هذا دليل على أ ن ه ا النار م و ج و د ة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله موجودتان ا ل آ ن ردا على الذين يقولون إ ن ه م ا تخلقان في المستقبل نعم والله جل وعلا ذكر أ ن الميت إ ذ ا وضع في قبره يفتح له باب إ ل ى ا ل ج ن ة و ي أ ت ي ه من روحها وطيبها و أ ن الكافر يفتح له باب إ ل ى النار والمنافق ف ي أ ت ي ه من سمومها وحرها هذا دليل على أ ن ه م ا موجودتان ا ل آ ن نعم واومن ب أ ن ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان و أ ن ه م ا اليوم موجودتان و أ ن ه م ا لا يفنيان هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ه م ا لا يفنيان ولا يبيدان أ ب د ا ل آ ب ا ت النار تبقى و أ ه ل ه ا يبقون و ا ل ج ن ة تبقى و أ ه ل ه ا يبقون فيها إ ل ى ما لا ن ه ا ي ة نعم وفي هذا رد على الذين يقولون إ ن ا ل ج ن ة والنار ت ف ن ي ا ن ولا يبقى إ ل ا الله ل أ ن ه م ا لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء ونقول لهما هذا فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق بقاء الخالق ذاتي و أ م ا بقاء المخلوق فهو بابقاء إ ب ق ء الله له إ ب الله جل وعلا له فرق بين هذا وهذا ومنهم من يقول إ ن ا ل ج ن ة تبقى ولكن النار تفنى وهذا أ ي ض ا قول خ ط أ والصواب أ ن ه م ا باقيتان أ ب د ا ل آ ب ا د نعم و أ ن المؤمنين يرون ربهم ب أ ب ص ا ر ه م يوم ا ل ق ي ا م ة هذه ا ل م س أ ل ة من مسائل أ ي ض ا يوم ا ل ق ي ا م ة لازال الشيخ رحمه الله يعدد ما يكون يوم ا ل ق ي ا م ة ومن ذلك أ ن المؤمنين يرون ربهم يوم ا ل ق ي ا م ة ب أ ب ص ا ر ه م إ ك ر ا م ا لهم اكراما لهم في ا ل ج ن ة ولا يجدون أ ط ي ب من رؤيتهم لله عز وجل ولا أ ل ه في ا ل ج ن ة من رؤيتهم لربهم عز وجل وهذا جاء في ا ل ق ر آ ن قال تعالى للذين أ ح س ن و ا ا ل ح س ن و ز ي ا د ة ا ل ح س ن هي ا ل ج ن ة و ا ل ز ي ا د ة هي النظر إ ل ى وجه الله كما في صحيح مسلم وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير وقال تعالى وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة ن ا ظ ر ة ا ل أ و ل ى بالضاد من ا ل ن ظ ر ة وهي البهاء والحسن إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة بالضاء المشاله ل أ ب ص ا ر ه ا إ ل ى ربها عداه ب إ ل ه و إ ذ ا عدي النظر ب الى فمعناه المعاينه بالابصار مع معناه المعاينه بالابصار فهي تنظر إ ل ى الله جل وعلا هذه وجوهه للايمان هذه من ادله من ا ل ق ر آ ن وكذلك قوله تعالى في الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يوم القيامه لا يرون الله ادل على ان المؤمنين يرون الله ل أ ن ه إ ذ ا حجب عنها الكفار دل على أ ن المؤمنين لا يحجبون عنها كما قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله و إ ل ا لم يكن هناك فرق لو كان الله لا يرى يوم ا ل ق ي ا م ة لما خص الكفار قال كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون و أ م ا ا ل أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة جدا م ت و ا ت ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقصاها ا ل إ م ا م العلامه بن القيم في كتاب ح ا د ي ا ل أ ر و ا ح إ ل ى بلاد ا ل أ ف ر ا ح استقصى ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في الرؤيا ة و أ ن ه بلغت ل ت حد ا وانها ت ر أ بلغت حد التواتر أ م ا المعتزله ومن سار في ركابهم فهم ينفون ا ل ر ؤ ي ة كعادتهم إ ن ه م لا يصدقون ب ا ل أ ح ا د ي ث ولا بال انما يتبعون عقولهم و أ ف ك ا ر ه م ويستدلون بالمتشابه من ا ل ق ر آ ن مثل قوله تعالى عن موسى ربي أ ر ي ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك قال لن تراني قالوا هذا نفي قالوا هذا نفي لن تراني فدل على أ ن الله لا يرى والرد على هذا من وجهين الوجه ا ل أ و ل أ ن ه لو كانت ر ؤ ي ة الله غير ج ا ئ ز ة لما س أ ل ه ا موسى ل أ ن موسى نبي الله و ك ل م الله لا يمكن ان ي س أ ل شيئا لا يجوز جل على أ ن ر ؤ ي ة الله ج ا ئ ز ة ولكنه لن يراه في هذه الدنيا لأنه لا يقوى لان المخلوقين لا ي ق و ن على ر ؤ ي ة الله في هذه الدنيا ولهذا ضرب الله له المثل قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله د ك ة وخر موسى صاعقا يعني مغشيا عليه دل على أ ن موسى لا يطيق ر ؤ ي ة الله في هذه الدنيا وكل مخلوق لا يطيق ر ؤ ي ة الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين اما في ا ل ج ن ة فالله يعطي المؤمنين ق و ة على أ ن يروا ربهم سبحانه وتعالى هذا الوجه ا ل أ و ل أ ن ه لو كانت الرؤية سؤال الرؤيه غير جائز لما س أ ل ه موسى كريم الله والله جل وعلا لم يقل له إ ن ي لا أ ر ى بل قال لن تراني لن يعني مؤقتا في هذه الدنيا لن تراني ولن لا تقتضي النفي مطلقه و إ ن م ا تقتضي النفي المؤقت و لهذا يقول ابن مالك في ا ل ك ا ف ي ة ا ل ش ا ف ي ة ومن يرى النفي ب لن مؤبد فلا, فلا تقبله و سواه فاعضده سواه فاعضده فلن للنفي غير المؤبد و لهذا الكفار قال الله جل و علا في, في اليهود و لن يتمنوه ابدا يعني الموت و لن يتمنوه ابدا ليس معنى لن يتمنوه أ ن ه م لا يتمنونه أ ب د ا ل آ ب ا ت ولكن في الدنيا أ م ا في ا ل آ خ ر ة فهم يتمنون الموت وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إ ن ك م ماكثون ففي يوم ا ل ق ي ا م ة يطلبون الموت مع أ ن ه م في الدنيا لن ي ت م ن و ا فدل على أ ن لن لمطلق النفي لا تقتضي تابيدا و إ ن م ا هو نفي مؤقت الله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا فليس لهم متمسك في هذه ا ل آ ي ة ا ل ش ب ه ة ا ل ث ا ن ي ة تمسكوا بظاهر قوله تعالى لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر قالوا لا تدركه يعني لا تراه نقول كذبتم ليس معنى لا ت د ر ك ه أ ن ه ا لا تراه لكن معناها أ ن ه ا لا تحيط به و ا ل إ د ر ا ك معناه ا ل إ ح ا ط ة ما قال لا تراه ا ل أ ب ص ا ر بل قال لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر ونفي ا ل إ د ر ا ك لا يلزم منه نفي ا ل ر ؤ ي ة فقد يرى ا ل إ ن س ا ن الشيء ولا يدركه كله أ ن ت مثلا ترى الشمس ترى الشمس لكن هل تدركها كلها حدودها وكبر الشمس وعظام ا ه ما تدركه فما كل ما يرى يدرك كله و ا ل آ ي ة ليس فيها نفي ا ل ر ؤ ي ة فيها نفي ا ل إ د ر ا ك قال لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر يعني و إ ن راته فهي لا تدركه ل أ ن الله جل وعلا أ ع ظ م من كل شيء ولا يحاط به جل وعلا فليس في ا ل آ ي ة دليل على نفي ا ل ر ؤ ي ة إ ن م ا فيها نفي ا ل إ د ر ا ك فقط هذا حاصل الخلاف في هذه المساله أ وأن ل ة م م ؤ ن ن يرون ي ر ب م ب ب أ ص ا ر أ ن المؤمنين أما الكافر يرون ى الله عز ج ل المؤمنين ي ربهم و ن ر ب أ ب ص ا ر ه م يوم القيامه ة ب ب أ ص ا ر م رد على من يقول يرونه بقلوبهم يرونه ب ق ل و ب ه م ل أ ن ا ل ر ؤ ي ة قد تكون ق ل ب ي ة تكون بصريه فهم يقولون يرونه بقلوبهم لو كان بقلوبهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ل ي ل ة البدر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب هل الشمس ترى بالقلب ولا بالبصر هل بالبصر نعم و أ ن المؤمنين يرون ربهم ب أ ب ص ا ر ه م يوم ا ل ق ي ا م ة كما يرون القمر ل ي ل ة البدر لا يضامون في رؤيته كما يرون البدر عند تمامه ل ي ل ة الخامس عشر ل أ ن القمر يتكامل ل ي ل ة الرابع عشر و الخامس عشر و لهذا تسمى ليالي ا ل إ ب د ا ر يعني تكامل القمر ف أ ن ت تراه واضحا ً كل الناس يرونه ل ي ل ة البدر واضحا ً كل اهل ا ل أ ر ض يرونه يرونه جليا ً نعم و الشمس لا مريه ان الناس يرونها كل يوم نعم كما يرون القمر ليله البدر لا يضامون في رؤيته لا يضامون في رؤيته يعني كل يراه مستريح ما فيه تزاحم ولا فيه ولا فيه خطر ل أ ن الناس ربما يتزاحمون على الشيء الواحد و يحصل خطر أ و موت أ و دهس لكن يرون ربهم من غير, من, غير من غير مضاره ولا فيه زحام وهذا حتى في المخلوق الناس يرون القمر كلهم ولا يتزاحمون على رؤيته ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتها ف إ ذ ا كان هذا في المخلوق الخالق من باب اولى نعم و أ ؤ م ن ب أ ن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين نقف عندها نعم أ ح س ن الله إليكم أحسن الله اليكم ل ل ه إ صاحب ا ل ف ض ي ل ة وجزاكم الله خيرا على السائل يقول هناك من يقول إ ن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يفعل شيئا من ا ل د ع و ة و إ ن م ا قام بها غيره فما حكم هذه ا ل م ق و ل ة وهل صاحبها ممن يعتبر أ خ ذ العلم عنه هذا يجحد ا ل أ ش ي ا ء ا ل و ا ض ح ة التي لا إ ش ك ا ل فيها ل ا ع ب ر ة فيها ه م ا م ن ه مخبول عنده عقل يجحد الثوابت و إ م ا أ ن ه عدو و ينكر ينكر من باب الحسد و التضليل للناس ما قام به الشيخ شيء واضح لا إ ش ك ا ل فيه واثاره باقيه و لله الحمد نعم فلا ه يلتفت إ ل ى هذا السفيه الذي يقول هذه ا ل م ق ا ل ة هذا إ م ا أ ن ه جاهل ولا يجوز أ خ ذ العلم عنه و إ م ا أ ن ه ظ ا ل ولا يجوز أ خ ذ العلم عن أهل اهل ل ل ل ا نعم أحسن إ ي ك م ص الضلال ح ب ا ف ي ة ه ذ ا س ا م يقول هل نعم ا شفاعة الشافعين على أن تارك الصلاة تنفعهم على أن لا أ ح د يشفع له يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن ه مخلد في نار جهنم هذا هو من ترك ا ل ص ل ا ة متعمدا فهو كافر الكفر ا ل أ ك ب ر و مخلد في النار ولا تنفعه ا ل ش ف ا ع ة ل أ ن ه كافر فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين فما تنفعهم ضمير جمع وين يرجع إ ل ي ه إ ل ى جميع أ ه ل هذه ا ل أ و ص ا ف و أ و ل ه ا لم نك و من المصلين نعم واضح الكلام نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل يشمل الشرط الثاني من شرط ا ل ش ف ا ع ة رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع ي كذلك رضاه عن المشفوع هذا شيء هذا شيء كله مذكور في ا ل آ ي ة لو كان يغني هذا عن هذا لم يكرره الله عز وجل ولا وكم ل ا من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أ ن ي أ ذ ن الله لمن يشاء ويرضى لو كان و ا ح د يكفي ما كرره الله نعم هذا شيء و ه ذ ا شيء نعم أحسن ا ل ل ه إ ل ي ك م صاحب الفضيلة وهذا س ا ئ ل هل ل ا ش ف ا العظمى ع ة ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم في الموقف في ت ك و نعم ل و والكافرين م من المؤمنين والكافرين أم بالمؤمنة الناس أنها خاصة بالمؤمنين فقط سبحان الله ما سمعت الكلام أهل الموقف يتقدمون اهل ل م يتقدمون و ق ف أ الموقف الكفار والمؤمنون يطلبون من الله أ ن يريحهم بالحكم فيما بينهم نعم هذه شيء ع ا م ة للكافر والمسلم أحسن أن من أكون له شهيدا أو صاحب الحديث السائل استطاع والسؤال عند من منكم بالمدينة فإني نوع الله الفضيلة شهيدا شفيعا القيامة ما الشفاعة؟ إليكم يقول فليفعل له هذه في يمت يوم ورد أ و ل ا أ ن ا ما اعرف هذا الحديث ولا أ د ر ي عنه وله اب لازم من من مات في ا ل م د ي ن ة يكون الرسول له شفيع مات المنافقون في ا ل م د ي ن ة وهم في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ماتوا في ا ل م د ي ن ة اذن ابي رائس المنافقين مات في ا ل م د ي ن ة وهو في الدرك ا ل أ س ف ل من النار فهذا الحديث معناه ما هو واضح يعني نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة ا ل أ س ا ئ ل يقول هل يجوز أ ن نطلب من العلماء و الصالحين الدعاء لنا أ م أ ن ذلك لا يجوز يجوز عجوز انك تطلب من الصالحين أ ن يدعو لك بالشفاء بالعلم بالرزق لكن كونك انت اللي تدعو ربك أ ح س ن ولا تحتاج إ ل ى الناس كونك انت تدعو الله أ ح س ن من انك تسع تطلب من الناس نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل اللاعنون يحرمون من التشفيع يوم ا ل ق ي ا م ة اللعانون نعم نعم جاء في الحديث أ ن ه لا يكون شفيعا ً يوم القيامه منهم اللعانون نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل الخوارج ينفون الشفاعه لانهم يقولون ان صاحب الكبيره كافر مخلد في النار اي نعم هم و ا ل م ع ت ز ل ة يقولون بها هذا فرع عن مذهبهم إ ن مرتكب الكبيره كافر و إ ذ ا كان كافرا فلا تنفع فيه الشفاعه ء ن م أحسن ا ل ل إليكم صاحب الفضيلة السائم يقول هل يجوز صاحب وهذا أ نعم ن ل ن المعتزلة والخرافيين واما المعين فهذا فيه الخلاف هذا فيه الخلاف ا ل ل ي تعرفونه اما لعن العموم ل ع ن ة الله على الظالمين ل ع ن ة الله على الكاذبين ل ع ن ة الله على الكافرين هذا لا ه ل ب أ س به عموما نعم لعن الله السارق يسرق ا ل ب ي ض ة وتقطع يده هذا ج ن س ما هو معين لعن السارق عموما لعن الله آ ك ل الربا وموكله شاهديه هذا عموم نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا ا ل سائل يقول هل يصح أ ن نقول إ ن عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بقلبه كافر بجوارحه ما ينفعه ا ل إ م ا م بالقلب كلا كل الكفار يصدقون بقلوبهم أ ن ه رسول الله قال تعالى ولقد نعلم إ ن ه لا يحزنك الذي ي ق و ل ف إ ن ه م لا يكذبونك ولكن الظالمين ب آ ي ا ت الله يجحدون وقال تعالى في أ ه ل الكتاب الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه يعني م ح م د صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م و إ ن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ا ل إ ي م ا ن بالقلب ما ينفع ا ل إ ي م ا ن قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص بالمعصيه هذا هو ا ل إ ي م ا ن نعم فابو طالب و إ ن كان في قلبه مصدقا لكن لا ينفعه ذلك ل أ ن ه ليس وحده مصدقا الكفار كلهم يصدقون بقلوبهم لكن يمنعهم الكبر يمنعهم الحسد يمنعهم الحميه الجاهليه كما منع تباطل نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا ل س ا ئ ن يقول إ ذ ا كانت ا ل ش ف ا ع ة في الحدود قبل وصولها إ ل ى السلطان هل هي ج ا ئ ز ة اي نعم قبل أ ن تصل إ ل ى السلطان يستر على المسلم بشرط أ ن يكون يتوب إ ل ى الله أ و يكون ليس له س و ا ب ك وهذه أ و ل م ر ة فهذا ما يرفع ع م ر ه إ ل ى السلطان ويستر عليه إ ذ ا تاب وترك أ م ا إ ذ ا تكرر منه هذا فلا بد من رافعه إ ل ى السلطان ولا يجوز السكوت عليه نعم مسألة اما ل ل ل ه ي ك ص ح ب الفضيلة هذا ا ل سمعت ل ا أبي الكلام ان هذا خاص ب أ ب ي طالب او ان الشفاعه ما تنفع الكافر وانما هذا خاص ب أ ب ي طالب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول الكفار, الكفار اذا ل ك ف ا ر إ أ ح س ن و ا في الدنيا تعجل لهم يعجل لهم جزاؤهم في الدنيا ما الله لا يظلم احدا ف إ ذ ا حصل من الكافر إ ح س ا ن في الدنيا و صدقات وتبرعات الله لا يضيع له ذلك يجازيه في الدنيا يوسع رزقه يوسع يعافيه و س ي ع في بدنه لكن ليس له في ا ل آ خ ر ة من نصيب نعم يقول سلمك الله هل سبب ا ل ش ف ا ع ة يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن يطلبها المحتاج من الشافع أ م أ ن الشافع يشفع في المحتاجين لها بدون طلب منهم ما في دليل على أ ن ه تخصص بالطلب هذا عموم يشفع قد يشفع ابتداء وقد يطلب منه وقد الله جل وعلا ي أ م ر ه بذلك ك ر ا م ا له نعم أحسن الله صاحب سائم الله الفضيل هذا لكم يقول هل يجوز للمسلم أ ن يشفع للكافر في أ م ر من أ م و ر الدنيا وهل يحصل له الثواب على ذلك لقوله اشفعوا تؤجروا الكافر اللي له يد عند المسلمين ويعني هو محسن إ ل ى المسلمين نعم يشفع فيه في أ م و ر الدنيا من باب ا ل م ك ا ف أ ة قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم و ت ق ص ط و ا اليهم إ ن الله يحب المقسطين فما دام منه احسن فانت ح س ن إ ل ي ه في هذه الدنيا نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل يجوز أ خ ذ العوض عن ا ل ش ف ا ع ة للمخلوقين في الدنيا واتخاذها مهنه يتكسب منها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم من شفع ل أ خ ي ه ش ف ا ع ة ف أ ه د ى إ ل ي ه ه د ي ة فقبلها فانما أ ت ى بابا عظيما من الربا ل أ ن ا ل ش ف ا ع ة ان يقصد بها القربى الى الله عز وجل والقرب لا يؤخذ عليها أ ج ر في الدنيا نعم أحسن المشركين المؤمنين تنفعهم الشافعين على يشفع سمعت شفاعة إليكم السائم آبائهم أما ما أفراط أفراط أخي صاحب الله الفضيلة الكفار لا هذا في أفراط المؤمنين أما الكفار يا يقول هل في في نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا ا ل س ا ئ ن يقول هل ترك ا ل ز ك ا ة يكون كفرا و إ ن لم يكن جحودا إ ذ ا منعها بخلا فلا يكون كفرا لكن توخذ منه قهرا توخذ منه قهرا ولو أ د ى هذا إ ل ى قتاله كما فعل الصديق رضي الله عنه اما من, بأما من جحد وجوبها فهو كافر ولو دفعها إ ذ ا جحد وجوبها قرن د ف ع ه ا لكن على أ ن ه ا تبرع و إ ح س ا ن ولا أ ع ت ق د ا ن ه واجبه هذا يكفر ل ن ه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين أ م ا إ ذ ا منعها بخلا هذا لا يكفر وهو يؤمن بوجوبها هذا لا يكفر ولكن لا يترك توخذ منه قهرا ف إ ن دافع ف إ ن ه يقاتل كما فعل الصديق رضي الله عنه نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب الفضيله هذا س ا ئ ل يقول ما حكم التهاون في, التهاون في اداء ا ل ص ل ا ة حين كان يصلي ولكنه ت ه ا و ن في مع ا ل ج م ا ع ة ت ه ا و ن في ا ل ص ل ا ة مع ا ل ج م ا ع ة هذا حرام وذنب لكنه لا يكفر بذلك ولكن عليه وعيد عليه وعيد ولكنه لا يكفر بذلك وهذا من الذين قال الله جل وعلا فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا ي س ه و عنها فلا يصليها مع ا ل ج م ا ع ة أ و يؤخرها و عن وقتها من غير عذر هذا متوعد بالويل هو يصلي ما ترك ا ل ص ل ا ة نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول ما حكم هذه ا ل م ق ا ل ة ما أ د ر ي أ ي ن الله اين الله خلقك كيف ما تدري أ ي ن الله خلقك الله, خلق الله خلقه في رحم أ م ه الله خلقه في رحم أ م ه ص و ر ك م في ا ل أ ر ح ا م كيف يشاء ان كان يجحد هذه الايه ي ق و ل الله ما يصور في الارحام هذا كفر لا كلم يدري ان الله خلقه في رحم امه نعم لكن بعض الناس يقول هذه ا ل ك ل م ة من باب الغضب من باب الغضب لا من باب الاعتقاد يقولها من باب الغضب وهي خ ا ط ئ ة لا شك ك ل م ة خ ا ط ئ ة نعم و ا ل ا ي ة ا ل ص ر ي ح ة أ ي ض ا قوله تعالى يخلقكم في بطون أ م ه ا ت ك م خلق ا من بعدها الله يخلق ا ل أ ج ن ة في بطون ا ل أ م ه ا ت و أ ع ل م بكم إ ذ ا أ ن ش ا ك م من ا ل أ ر ض و إ ذ انتم أ ج ن ة في بطون أ م ه ا ت ك م لكن بعض الناس يقول هذا من باب الغضب يقول أ ن ت ما تدري وان الله خالد ك يقول كذا م باب الغضب نعم أحسن ا ل ل هل ي الفضيلة يقول ك م صاحب السائل هل هل ش ف ا ع ة صاحب ا ل ق ر آ ن ل أ ر ب ع ي ن من أ ه ل ه و ش ف ا ع ة الشهيد لسبعين من أ ه ل ه شفاعات ص ح ي ح ة يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ل ه ما أدري لازم من الوقوف على ا ل أ ح ا د ي ث ه ذ لكن ا ل ش ف ا ع ة حق ما في شك الشهداء يشفعون ا ل أ و ل ي ا ء والصالحون وساد وأكبر, واكبر الصالحين الشهداء نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا ا ل سائل يقول هل المؤمنون يرون ربهم في أ ر ض المحشر عندما يقررهم ذنوبهم أ م أ ن ه م لا يرونه إ ل ا عند دخول ا ل ج ن ة شيخ ا ل إ س ل ا م كما تعرفون في ا ل و ا س ط ي ة يقول يرونه وهم في عرصات ا ل ق ي ا م ة ويرونه في ا ل ج ن ة يعني يرونه في موقفين العرصات يعني في س ا ح ة ا ل ق ي ا م ة والمحشر يرونه في الجنه ة نعم أحسن ا ل ل لكم الفضيلة صاحب وهذا ي س نعم يقول هل مفهوم يصح في كما قال مفهوم هل المخالفة الأخبار الإمام ل كما في ا ا ش ي ر ح ه الله حجب هؤلاء هؤلاء لما السخط لما السخط نعم حجب حجب في حجب. نعم. نعم لما حجب هؤلاء في دليل على ل أن ن ا م م ؤ ن يرونه في ا ر ض ا د ل ي ل ل ا م خ ا ل ف ة دليل صحيح مفهوم المخالفة مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة مفهوم صحيح والاستدلال به صحيح إ ل ا عند ا ل ح ن ف ي ة ا ل ح ن ف ي ة لا يرون مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة أ م ا الجمهور فيرون انه حجه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة نعم يقول هل يرد ل ن أن معنى ادعى تعالى لا تدركه الأبصار أي أنه لا تراه الأبصار يرد عليهم بقوله تعالى فلما ترى الجمعان قوله بقوله موسى الأبصار تدركه أي أصحاب إنا اي نعم ا ن لمدركون يعني ان ت ر ا ء الجمعان قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون ل أ ن ه م حصروا البحر أ م ا م ه م والعدو من خلفهم فقالوا إ ن فرعون وقومه يعني ادركون ليهلكون ا ل إ د ر ا ك له عده ة معاني ل عدة معاني ومعنى مدركون أ ن ه م ح احاطوا ط و بهم نعم بهم أ د ر ك و ه م يعني ح احاطوا ط و بهم أ س ن ل ل إليكم صاحب الفضيلة وهذا يقول هل صحيح أن أول من قال بفناء النار ه وهذا صحيح من صاحب سائن بفناء ف أن ق ه علي بن أبي بن ط ل بهم رضي ا ل ل عنه عن وأن الأقوال ا ا ل ل شيخ إ س بن تيمية جاءت متضاربة في هذه المسألة والله هذا حالة في هذه قول خطأ على كل خطأ ولا أ د ر ي عن نسبه ت لعلي بن أ ب ي طالب ولكن هو قول خ ط أ ل أ ن ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث تدل على أ ن النار تبقى ولا تفنى لماذا ينسب له القول بفناء النار وهل هناك موضع آ خ ر يقرر فيه عكس ذلك هو النقل عن الشيخ مختلف لا في شك ولكن الصواب من قوله أ ن ا ل ج ن ة والنار باقيتان وهذا ظ ن صرح به في ا ل و ا س ط ي ة فعلى كل حال حتى لو أ ن ه صح ا ل ن س ب ة إ ل ي ه وهو قول ا ل خ ط أ بلا شك وهو ممن عرف عنه يعني إ ن ه إ ذ ا جاء ا ل خ ط أ لا يقبل منه ولا من غيره نعم ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول في قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء الله, ما معنى ربك. نعم الله الا ما نعم ربك عفو ل عنك إ ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء ربك ما معنى الاستثناء في هذه الايه آ ي ة تلب ل ل ع م ا ء ف قالوا أ ه ل ا ل ج ن ة خالدين فيها إ ل ا ما شاء ربك وهو م ك ث من دخل النار من عصاه الموحدين ف إ ن ه م استثنى الله أ ن ه م يدخلون النار ويعذبون فيها هذا وجه الاستثناء و أ م ا الكفار خالدين فيها ما دامت السماء و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء ربك قالوا هذا م د ة بقائهم في, القبر والله في القبور والله أ ع ل م نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل رؤيه الله جل وعلا يوم ا ل ق ي ا م ة أ و في ا ل ج ن ة هي ر ؤ ي ة إ ح ا ط ة لا ر ؤ ي ة إ ح ا ط ة لا يحاط بالله عز وجل أ ب د ا و إ ن م ا يرونه يرونه ولا يحيطون به جل وعلا نعم أحسن أي أن صاحب الساعن يرون الله الفضيل هذا الكفار الله الغضب الله يراهم لكم يقول هل بسورة بسورة غضب يراهم او يرون كبر الله لا ينظر إ ل ي ه م يعني نظر إ ك ر ا م نظر إ ك ر ا م و ر ح م ة و إ ن م ا ينظر إ ل ي ه م نظر الغضب نعم و إ ل ا فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء نعم و من ا ل ث ل ا ث ة الذين لا ينظر الله إ ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة يعني لا ينظر إ ل ي ه م نظر ر ح م ة و نظر إ ك ر ا م ما ه و معناه إ ن ه ما ي ر ا ه الله يرى كل شيء ولا يخفى عليه ش ي ء لا يكلمهم الله ي ولا م ا ق ي م ة ولا, ولا ينظر اليهم يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم يعني لا ينظر إ ل ي ه م نظر إ ك ر ا م ورحمه ة نعم حسن ا ل ل إليكم صاحب الفضيلة السائل صاحب هذا نعم الله سبحانه و ت ا والشيطان وجهان ل ل ى ع ل لأن هناك من يقول إنها سوء مع الله وليست ة واحدة سوادب هناك إنها من كفراً مع فما صحه هناك هذا هناك من يقول نعم عفى الله عنك يقول ما حكم هذه ا ل م ق و ل ة لا ما حكم من يقول آ خ ر ه ي نعم ل أ ن هناك من يقول إ ن ه ا سوء أ د ب مع الله فقط وليست كفر هذا ما يعرف الكفر اللي يقول ه ا ل ك ل ا م ما يعرف الكفر ولا هذا أ ع ظ م الكفر و ا ل إ ل ح ا د والعياذ بالله لكن قائل هذه ا ل م ق ا ل ة ما يعرف الكفر أ و إ ن ه صاحب هوى صاحب هوى و ظ ل ا ل والعياذ بالله نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ ل يقول هل قول بعضهم إ ن ا ل ق ر آ ن و أ ل ف ا ظ ه كلام الله ولكن قراءتنا ل ل ق ر آ ن م خ ل و ق ة هل هذا القول صحيح أ خ ذ ت هذا أخذت في ا ل ن و ن ي ة إ ن ا ل ك ت ا ب ة و ا ل أ و ر ا ق المصحف وصوت القاري كل هذه أ ش ي ا ء م خ ل و ق ة لكن ا ل م ق ر ؤ كلام الله جل وعلا و أ م ا ا ل ق ر ا ء ة فهي عمل القاري ولذلك تختلف ا ل ق ر ا ء ة الصوت الحسن والصوت غير الحسن و ا ل ق ر ا ء ة ا ل م ج و د ة و ا ل ق ر ا ء ة غير ا ل م ج و د ة ا ل ق ر ا ء ة عمل المخلوق أ م ا ا ل م ق ر ؤ فهو كلام الله جل وعلا ولهذا يقولون ا ل ق ر آ ن كلام البارئ القران أ و ا ل م ق ر ؤ كلام ا ل ب ا ر ي و ا ل ق ر ا ء ة صوت ا ل ق ا ر ي نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ذكر احد طلاب العلم أ ن من ي س أ ل صاحب القبر أ ن يدعو له عند الله أ ن هذا بدعه ليس بشرك وقال إ ن ه ر أ ي شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة فهل هذا القول صحيح الطلب من الميت شرك ل أ ن ه طلب شيء لا يقدر عليه الميت ما يقدر على الدعاء ولا يقدر على شيء فطلب الدعاء منه شرك نعم أحسن أعمالهم صاحب الصالحة سائم يقول كيف نجمع بين عدم نفع الكفار أعمالهم الصالحة في الآخرة؟ كيف؟ كيف نجمع بين عدم نفع الله الفضيلة وهذا الكفار الآخرة؟ الكفار؟ إليكم يقول كيف في كيف؟ كيف عدم عدم أ ع م ا ل ه م ا ل ص ا ل ح ة في ا ل آ خ ر ة ودخول البغي ا ل ج ن ة بسبب الكلب هذه تابت يا أ خ ي هذه、تابت. تاب ت ت الله ب ا عليها و أ ي ض ا البغي مهب ي ك ا ف ر ة البغي أ ص ل ا مهب ي ك ا ف ر ة ز ا ن ي ة والزاني لا يكفر فهذه م ؤ م ن ة ز ا ن ي ة فاعله ل ك ب ي ر ة فلما أ ح س ن ت غفر الله لها نعم أحسن الله إليكم صاحب السائل نفدتك الله الفضيلة وهذا يقول في قول الله تعالى ما إليكم يقول قول في ما نفدت كلمات الله وقوله قبل أ ن تنفد كلمات ربي فسر أ ح د ه م الكلمات في هاتين ا ل آ ي ت ي ن ب أ ن ه ا علم الله وعجائبه هذا غلط هذا تفسير خاطئ ضلال كلام الله على ظاهره كلام الله لا يفنى كلام الله كثير منذ خلق الخلق إ ل ى ا ل أ ب د وهو يتكلم و ي أ م ر وينهى سبحانه وتعالى فكلامه لا ينفد جل وعلا ليس له ب د ا ي ة وليس له ن ه ا ي ة كسائر صفاته وليس كلامه علم ه ا ل كلامه الحقيقي م ع ر و ف الذي يسمع منه سبحانه وتعالى ويتكلم به ح ق ي ق ة وليس ل ب د ا ي ة كلام الله ولا لنهايته حك فلو يعني لو جعل البحر كله حبر يكتب و ا ل أ ش ج ا ر كلها أ ق ل ا م ما ن ف د ا ل كلمات الله ل أ ن ه ي أ م ر و ينهى دائما سبحانه وتعالى دائما و أ ب د ا فالايه على ظاهرها نعم احسن الله لك ا ن ت ه ا ا ل ل ه تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه واصحابه أ ج م ع ي ن قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى في رسالته في عقيدته ل أ ه ل ا ل ق ص ي م و أ ؤ م ن ب أ ن نبينا م ح م د صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين بسم رب نبينا وأصحابه وسلم الرسالة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد معه لما رحمه مقدمة الله الله الله لله صلى على وعلى آله وأصحابه لما ذكر رحمه الله في مقدمة الرسالة بعض أ ص و ل الاعتقاد الذي سئل عنه ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن أ و ل أ ص و ل الاعتقاد ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده ب أ ق س ا م ه ا ل ث ل ا ث ة وما يتعلق ب أ ف ع ا ل ه وبكلامه كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى كله يدخل في ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله ثم ش ه ا د ة أ ن محمدا رسول الله وهي ا ل إ ق ر ا ر والاعتراف ب ر س ا ل ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته ا ت ث ا ل أ م ر ه ا ج ت ن ا ب نهيه تصديق خبره كل هذا يدخل في ش ه ا د ة ان م ح م د رسول الله يدخل فيها ا ل إ ي م ا ن بعموم رسالته إ ل ى الجن والانس ثقلين ويدخل ا ل إ ي م ا ن ب أ ن ه خاتم النبيين لا نبي بعده كل هذا يدخل في ش ه ا د ة أ ن محمدا رسول الله فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان لا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب بانه رسول الله فالمنافقون يشهدون أ ن ه رسول الله ب أ ل س ن ت ه إ ذ ا جاءك المنافقون قالوا نشهد إ ن ك لرسول الله والله يعلم إ ن ك لرسوله والله يشهد إ ن المنافقين لكاذبون كاذبون في شهادتهم أ ن م ح م د رسول الله و إ ن م ا اتخذوا هذا ج ن ة و س ت ر ة يتسترون به من القتل اتخذوا ايمانهم أ ي شهادتهم ا ل ش ه ا د ة س م ى يمين اتخذوا ايمانهم ج ن ة س ت ر ة ت ق و ن بها القتل لو صرحوا بكفرهم لقتلوا فهم يتقون ذلك بالتلفظ بالشهادتين ثم لا يكفي ايضا الاعتقاد بالقلب بدون تلفظ ونطق و إ ف ص ا ح باللسان ف إ ن المشركين يشهدون أ ن ه رسول الله بقلوبهم لكن لا يتلفظ أ ب و ا استكبارا وعنادا وجحودا أ ن يتلفظوا برسالته صلى الله عليه وسلم مع أ ن ه م يعترفون قال تعالى قد نعلم إ ن ه ليحزنك ا الذي يقولون ف إ ن ه م لا يكذبونك ولكن الظالمين ب آ ي ا ت الله يجحدون اليهود والنصارى يعلمون أ ن ه رسول الله لكن منعهم الكبر والحسد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 النطق باللسان والاعتقاد بالقلب و ا ل م ت ا ب ع ة له صلى الله عليه وسلم ما يكفي انه يعترف أ ن ه رسول الله ينطق لكن لا يتابعه فلا يطيعه فيما أ م ر ولا يجتنب ما نهى عنه أ و يكذبه فيما أ خ ب ر ولهذا يقول الشيخ في ع ب ا ر ة ج م ي ل ة له في ث ل ا ث ة الاصول ومعنى أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله طاعته فيما أ م ر تصديقه فيما أ خ ب ر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله إ ل ا بما شرع ما دام تشهد أ ن ه رسول الله فلا بد أ ن تتقيد بما جاء به ولا تزد عليه في البدع والمحدثات نعم و أ ؤ م ن ب أ ن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين خاتم النبيين يعني آ خ ر ا ل أ ن ب ي ا ء ليس بعده إ ل ا قيام ا ل س ا ع ة ولهذا يسمى نبي ا ل س ا ع ة قال صلى الله عليه وسلم بعثت أ ن ا و ا ل س ا ع ة كهاتين و أ ش ا ر لاصبعي ا ل س ب ا ب والوسطى فهو نبي ا ل س ا ع ة وبعثته من علامات ا ل س ا ع ة لا نبي بعده قال تعالى ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال صلى الله عليه وسلم إ ن ه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أ ن ه نبي و أ ن ا خاتم النبيين لا نبي بعدي فالذي لا يعتقد ختم ا ل ر س ا ل ة كافر اللي يجوز ق و ل ي أنه يبعث نبي بعد الرسول هذا كافر كافر ل أ ن ه مكذب لله ولرسوله و ل إ ج م ا ع المسلمين ك ا ل ق ا د ي ا ن ي ة الذين يعتقدون نبوه ة غلام القادياني والذين اعتقدوا ن ب و ة م س ي ل م ة و ن ب و ة ا ل أ س و د العنسي ومن ادعى ا ل ن ب و ة بعد النبي صلى الله عليه و سلم يرتدون بذلك عن ا ل إ س ل ا م ف إ ن تابوا تاب الله عليه طليحها ا ل أ س د ي طليحها ا ل أ س د ي ادعى ا ل ن ب و ة ثم تاب تاب من ذلك تاب الله عليه و قتل شهيدا رضي الله عنه سجاح ا ل ت م ي م ي ة ادعت ا ل ن ب و ة ثم تابت تاب الله عليها أ م ا من ادعى ا ل ن ب و ة أ و صدق من يدعيها ف إ ن ه كافر مرتد عن دين ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ح ا ج ة إ ل ى النبي بعد الرسول ولا ح ا ج ة إ ل ى الكتاب الذي ينزل بعد الرسول ل أ ن الله أ غ ن ى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب فرسالته ع ا م ة في الزمان والمكان ع ا م ة في الزمان إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة و ع ا م ة في المكان في جميع أ ق ط ا ر ا ل أ ر ض كلها ع ا م ة إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة و ش ا م ل ة و ك ا ف ي ة ك ا ف ي ة للخلق إ ن م ا تكون ب ع ث ة الرسل عند ا ل ح ا ج ة والعالم ليس ب ح ا ج ة إ ل ى ب ع ث ة رسول ولا إ ل ى نزول كتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ا ل ق ر آ ن و أ م ا نزول عيسى عليه السلام في آ خ ر الزمان كما تواتر بذلك ا ل أ خ ب ا ر ه و حق ولكنه ينزل على أ ن ه تابع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته يحكم ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع ا ل ج ز ي ة ولا يبقى إ ل ا دين ا ل إ س ل ا م بعد نزول المسيح لا يبقى إ ل ا ا ل إ س ل ا م الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مجدد مجدد لدين ا ل إ س ل ا م وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم و أ ؤ م ن ب أ ن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ا لان لأن بعض ا ل م ل ا ح د ة يقول أ ن الرسول يقول لا نبي بعدي ولا يمنع أ ن يكون هناك رسول ما يمنع أ ن ه يبعث رسول ل أ ن ه قال لا نبي بعدي ه ل م م ن و ع ه ا ل ن ب و ة أ م ا ا ل ر س ا ل ة فلا يا سبحان الله ما يكون رسول الا نبي ولا يكون نبي إ ل ا وهو رسول لا بد مهنا رسول وليس نبيا وليس هناك نبي نعم الرسول لا بد أ ن يكون نبيا و أ م ا النبي فلا يلزم أ ن يكون رسولا بينهما عموم وخصوص فكل, نبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا فبعضهم يقول إ ن م ا قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي فلا يمنع أ ن يكون هناك رسول هذا من المغالطه ل أ ن ه ما يصح أ ن يكون رسولا إ ل ا إ ذ ا كان نبيا نعم ولا يصح إ ي م ايمان ن يؤمن بنبوته نعم عبد برسالته ويشهد حتى يصح ولا إ عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته نعم لا بد أ ن يشهد بنبوته ويؤمن برسالته أ ن ه نبي رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انه نبي ورسول و ا ل ر س ا ل ة اعم من ا ل ن ب و ة فمن أ ب ى أ ن يشهد أ ن ه رسول الله فهو كافر أ و لم يعترف ب أ ن ه خاتم النبيين و أ ج ا ز أ ن يبعث بعده رسول او ك ا ه او أ ق ر أ ن ه نبي وقال إ ن رسالته خ ا ص ة وليست ع ا م ة كما يقوله بعض النصارى بعض النصارى يؤمنون برسالته لكن يقولون إ ن ه نبي للعرب خ ا ص ة وهذا كفر لا بد من ا ل إ ي م ا ن بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم نعم و أ ن أ ف ض ل أ م ت ه أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه نعم كذلك ا ل ص ح ا ب ة من الاعتقاد من, من أ ص و ل الاعتقاد م ح ب ة أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه جمع صاحب أ و صحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به و مات على ذلك هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك أ م ا من لقيه وهو غير مؤمن به فليس بصحابه ف إ ن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه و سلم و ر أ و ه جلسوا معه و من لقيه مؤمنا به لكنه ارتد لكنه ارتد تبطل صحبته تبطل صحبته إ ذ ا ارتد وتبطل جميع أ ع م ا ل ه نعم و أ ن أ ف ض ل أ م ت ي ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم هم أ ف ض ل قرون هذه ا ل أ م ة أ ف ض ل المسلمين على ا ل إ ط ل ا ق لا يساويهم أ ح د لامتيازهم ل ل ص ح ب ة ص ح ب ة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي العلم عنه صلى الله عليه وسلم فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي ه و ا ل ذ ي نفسي بيده لو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل احد ذهب ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفهم فنهى عن سب أ ص ح ا ب ه وتنقصهم وبغضهم ثم بين فضلهم و أ ن أ ع م ا ل ه م أ ف ض ل من أ ع م ا ل غيرهم ف ا ل ص د ق مثلا لو تصدق ا ل إ ن س ا ن بمثل أ ح د جبل أ ح د اللي تعرفون ذهب ذهب خالص ما بلغ المد ربع الصاع الذي يتصدق به واحد من ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفضلهم رضي الله عنهم ومكانتهم فهم أ ف ض ل قرون هذه ا ل أ م ة على ا ل إ ط ل ا ق وتجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم و إ ج ل ا ل ه م وعدم تنقص أ ح د منهم ولا يجوز الدخول فيما حصل بينهم وقت ا ل ف ت ن ة ما يجوز ان ندخل ونخطي فلان ونصوب فلان من ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن ه م كلهم مجتهدون ولا يجوز ان نتلمس أ خ ط ا ء ه م ونقول فلان فعل كذا وما يجوز هذا ل أ ن لهم من الفضائل ما يغطي أ خ ط ا ء ه م إ ن حصلت إ ن حصل من أ ح د ه م شيء فله من الفضائل ما يغطي هذه ا ل أ خ ط ا ء رضي الله عنهم و ل ل ه ما هم معصومون يعني أ ف ر ا د ه م ما هم م ع ص و م ي ن قد يحصل منهم خ ط أ لكن عندهم من الفضائل ما يغطي هذا ا ل خ ط أ أ م ا إ ج م ا ع ه م جماعتهم كلهم فهم معصومون ا ل ص ح ا ب ة معصومون بجماعتهم أ م ا من حيث ا ل أ ف ر ا د فليسوا معصومين قد يحصل من بعضهم خ ط أ وكلنا خ ط أ وخير ا ل خ ط أ ي ن التوابون لكن ا ل ص ح ا ب ة لهم فضائل تغطي ما عندهم من ا ل أ خ ط ا ء فضائل ك ث ي ر ة م غ م و ر ة تغمر هذه ا ل أ خ ط ا ء التي تحصل من بعضهم نعم ثم هم يتفاضلون ا ل ص ح ا ب ة يتفاضلون أ ف ض ل ه م أ ف ض ل ه م الخلفاء ا ل أ ر ب ع ة أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ب ق ي ة ا ل ع ش ر ة المشهود لهم ب ا ل ج ن ة ط ل ح ة والزبير وسعد بن أ ب ي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام و أ ب و ع ب ي د ة عامر بن الجراح هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم ب ا ل ج ن ة ومات وهو عنهم راض رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه فهم أ ف ض ل ا ل ص ح ا ب ة ثم أ ص ح اصحاب ب بدر أ بدر أ ف ض ل من غيرهم ل أ ن الله ط ل ع عليهم ف ق ا ل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ثم أ ص ح ا ب ب ي ع ة الرضوان صلح ا ل ح د ي ب ي ة الذين بايعوا تحت الشجره لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة عليهم أ خ ب ر سبحانه أ ن ه رضي عنهم منحهم رضاه ثم المهاجرون أ ف ض ل من ا ل أ ن ص ا ر ولهذا دائما ي أ ت ي ذكر المهاجرين قبل ا ل أ ن ص ا ر في ا ل ق ر آ ن السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر للفقراء المهاجرين الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم واموالهم إ ل ى أ ن قال والذين تبوءوا ت ب و ء ا ل د ا ر يعني ا ل أ ن ص ا ر ف ي أ ت ي ذكره المهاجرين قبل ا ل أ ن ص ا ر فهم أ ف ض ل ل أ ن ه م تركوا أ و ط ا ن ه م و أ م و ا ل ه م و أ و ل ا د ه م وخرجوا ل ن ص ر ة الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون أ ث ن ى الله عليهم بالصدق فهم يتفاضلون رضي الله تعالى عنهم و أ ر ض ا ه م ومن أ س ل م قبل الفتح من اسلم قبل فتح م ك ة فهو أ ف ض ل ممن أ س ل م عام الفتح أ و بعده لا يستوي منكم من أ ن ف ق من قبل الفتح وقاتل اولئك أ ع ظ م د ر ج ة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا فالذين أ س ل م و ا قبل الفتح أ ف ض ل من الذين أ س ل م و ا بعد الفتح ولكن يشتركون كلهم في ا ل ص ح ب ة في ص ح ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ض ي ل ة العامه يشتركون ويتفاضلون فيما بينهم نعم و أ ن أ ف ض ل أ م ت ه أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ل أ ن ه أ و ل الخلفاء الراشدين وهو الذي بايع له ا ل ص ح ا ب ة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واختاروه ل أ ن ه أ ف ض ل ه م نعم و أ ن أ ف ض ل أ م ت ه أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ا ل فاروق ل أ ن ه هو ا ل خ ل ي ف ة بعد أ ب ي بكر نعم وقد اختاره أ ب و بكر وعهد إ ل ي ه هذا يدل على أ ن ه أ ف ض ل ا ل أ م ة بعد أ ب ي بكر نعم ثم عثمان ذو ا ل ه ن هو الثالث ل أ ن أ ص ح ا ب الشورى ا ل س ت ة الذين عهد إ ل ي ه م عمر اختاروا عثمان اختاروا عثمان رضي الله عنه لفضله ومكانته نعم ثم علي المرتضى ثم علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وابو الحسنين وله من الفضائل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل ع ظ ي م ة رضي الله عنه نعم ثم ب ق ي ة العشره ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة نعم ثم أ ه ل بدر نعم ل أ ن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم ثم أ ه ل بدر ثم أ ه ل ا ل ش ج ر ة أ ه ل ب ي ع ة الرضوان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت ا ل ش ج ر ة على القتال بايعوه على الموت لما المشركون أ ب و ا أ ن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه م ك ة ل ل ع م ر ة أ ر س ل صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه م عثمان بن عفان رضي الله عنه يفاوضهم فجاءت إ ش ا ع ة أ ن عثمان قتل فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم فاجت... فطلب من أ ص ح ا ب ه البيعه فبايعوه وكانوا أ ل ف و أ ر ب ع م ا ئ ة بايعوه على الموت بايعوه على الموت ثم تبين أ ن عثمان رضي الله عنه لم يقتل ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم و أ ه ل م ك ة كما هو معلوم الشاهد أ ن الله ذكر هذه ا ل ب ي ع ة و أ ث ن ى على أ ه ل ه ا ورضي عنهم نعم ثم أ ه ل ا ل ش ج ر ة أ ه ل ب ي ع ة الرضوان ثم سائر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م نعم يشتركون في في ا ل ص ح ب ة كلهم ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه و سلم أ و ل ه م و آ خ ر ه م كلهم ص ح ا ب ة لا يساويهم أ ح د نعم و أ ت و ل ى أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أ ت و ل ا ه م ب ا ل م ح ب ة والتوقير والاتباع والاقتداء هذا معنى توليهم بخلاف اهل الزيغ واهل الضلال وفي مقدمتهم ا ل ش ي ع ة الذين يتنقصون أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويكفرونهم ويقول انهم ظلموا أ ه ل البيت و أ خ ذ و ا ا ل خ ل ا ف ة ا ق ت ص ب و ه ا وهي ل أ ه ل البيت كما يكذبون ويفترون على المسلمين وخلافا للخوارج الذين كفروا ا ل ص ح ا ب ة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم نعم و أ ت و ل ى أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم واذكر محاسنهم واترضى عنهم هذا الواجب أ ن ك تذكر محاسنهم وتترضى عنهم تقول رضي الله عنهم كل واحد إ ذ ا جاء ذكره تقول رضي الله عنه لماذا لان الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م ويترضى عنهم ويثني عليهم ولا يتنقص أ ح د ا منه م أ و يلتمس أ خ ط ا ء ه م و يشهر أ خ ط ا ء ه م كما يفعله أ ه ل الزيغ و أ ه ل الضلال أ و الجهال الذين يقولون نحن نبحث التاريخ ونحن نريد التحقيق التاريخي ويبحثون في ا ل ص ح ا ب ة وما حصل بينهم وقت ا ل ف ت ن ة الفتنه هذا الشيء جرى ما اختاروا الفتن ة هم لكن جرؤوا وقعت عليهم ا ل ف ت ن ة وقعت عليهم ا ل ف ت ن ة ابتلوا بها فهم ما اختاروا هذه ا ل ف ت ن ة والذي حصل هذا بغير اختيارها رضي الله عنهم وهم يريدون الخير ويريدون ن ص ر ة الدين مجتهدون في هذا فنحن لا ندخل في هذا أ ب د ا و إ ن دخلنا فنعتذر نعتذر عنهم نعم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 يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن هذا موقف المسلم من ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكف عن مساويهم اي نعم لا تبحث عن عن مساويهم وتنبش عن ا ل أ ش ي ا ء التي قيلت شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة رحمه الله في ا ل و ا س ط ي يقول ا ل أ خ ب ا ر التي رويت في مثالبهم مثال أ ك ث ر ه ا كذب أ ك ث ر ه ا كذب والصحيح منها هم فيه معذورون إ م ا مجتهدون مصيبون فلهم أ ج ر ا ن و إ م ا مجتهدون مخطئون فلهم أ ج ر لهم أ ج ر فهم على كل حال م أ ج و ر و ن ثم لهم من الفضائل ما يغطي ما يحصل من ا ل خ ط أ الذي قد يحصل من أ ف ر ا د ه م ا ل ص ح ب ة تغطي كل هذا نعم واكف عن مساويهم و أ س ك ت عما شجر بينهم واما ما شجر بينهم بوقت ا ل ف ت ن ة فهذا ليس باختيارهم ابتلوا بهذا بسبب دعاه ا ل ظ ل ا ل الذين اندسوا بينهم كعبد الله بن سبا و الذين اتبعوه فصاروا ينشرون ا ل ف ت ن ة حتى ثارت الحرب اول ا ل ف ت ن ة كلام تنقص ولي ا ل أ م ر تنقص عثمان و طعنوا فيه أ و ل ه كلام ثم آ ل ا ل أ م ر الى أ ن ق ت ل عثمان رضي الله عنه فلما ق ت ل عثمان انفتح باب القتل و الفتنه فهذه أ م ر جرى عليهم رضي الله عنهم وابتلوا به فلا ندخل في ما شجر بينهم ان خطي علي ولا انخطي م ع ا و ي ة ولا انخطي ما ندخل بينهم في هذا أ ب د ا هذا كل صادر عن ا ج ت ه ا د ويريد ا ل ن ص ر ة الحق فنحن لا ندخل بينهم في هذا نعم و أ س ك ت عما شجر بينهم و أ ع ت ق د فضلهم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 أ و في قلبك بغض ل أ ح د من ص ح ا ب ة رسول الله أ و غل أ و حقد نعم و أ ت ر ض ى عن أ م ه ا ت المؤمنين المطهرات من كل سوء نعم ويترضى عن أ م ه ا ت المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن أ م ه ا ت المؤمنين في القدر والاحترام لا في النسب ما هم امهات في النسب و ا ل م ح ر م ي ة لكن في القدر و ا ل إ ج ل ا ل النبي صلى الله عليه و سلم هو أ ب و المؤمنين في القدر لا في النسب ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم يعني في النسب ل أ ن هذا رد على الذين يقولون إ ن زيد بن ح ا ر ث ة ابن للرسول صلى الله عليه و سلم ا ل ل ه نفى هذا لكن ليس معنى هذا أ ن ه ليس أ ب ا لهم في القدر والإجلال و ا ل إ ج ل ا ل وفي ق ر ا ء ة و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه م وهو أ ب و ه م في ق ر ا ء ة وهو أ ب و ه م يعني في القدر و ا ل إ ج ل ا ل و أ م ا أ ن ه م ا ه ا ت المؤمنين هذا في ا ل ق ر آ ن نص ا ل ق ر آ ن اللي ي ق ر أ إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه م بمعنى أ ن ه لا يجوز ل أ ح د أ ن يتزوج منهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ن زوجاته ب ا ل ج ن ة فلا يجوز ل أ ح د أ ن يتزوج ب أ ح د وما كان لكم ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أ ن تنكحوا أ ز و ا ج ه من بعده أ ب د ا إ ن ذ ل ك كان عند الله عظيما فهن محرمات على ا ل أ م ة ل أ ن ه ن زوجاته في الدنيا و ا ل آ خ ر ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكفى بذلك فضلا لهن و ل أ ن ه ن حملن من العلم والشرع ما بلغن به ا ل أ م ة تحملنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهن الفضل ولهن ا ل إ ج ل ا ل ولهن القدر فالذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذين يطعنون ب ع ا ئ ش ة وهم ا ل ش ي ع ة هؤلاء يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن الرسول يحبها ويحب أ ب ا ه ا ولها م ك ا ن ة عند الرسول صلى الله عليه وسلم مرض عندها وتوفي بين سحرها ونحرها ر أ س ه في حجرها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما حضره الموت ففضلها عظيم وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي وهو على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في فراشها ولها فضائل ع ظ ي م ة ف ا ل ش ي ع ة الذين يطعنون في ع ا ئ ش ة رضي الله عنها هؤلاء لا شك أ ن ه م في ذلك يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذون الرسول من آ ذ ى ع ا ئ ش ة فقد آ ذ ى الرسول صلى الله عليه وسلم والله أ ن ز ل براءتها مما اتهنت به من المنافقين حادث الافك اولئك مبرؤون مما يقولون قال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة خ ا ئ ن ة في فراشها و إ ذ ا طعن فيها فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في الله جل وعلا وهذا كفر والعياذ بالله فالذين لا يبرئون ع ا ئ ش ة مما اتهمها به المنافقون هؤلاء كفار ل أ ن ه م مكذبون لله ولرسوله ولاجماع المسلمين نعم و أ ت ر ض ى عن أ م ه ا ت المؤمنين المطهرات من كل سوء و أ ق ر بكرامات ا ل أ و ل ي ا ء